is done ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله لو كانوا يفقضون بل يضحكوا قليلا المروه فقلوا دو مع الخالفين ولا تصل وَإِذَا أَذِنَ لَكَ رَبُّكَ فَأَذِنْ وَإِذَا حَكَمتَ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ آمنوا بالله действие تَأذََكَup قَuli مguُ وَ قoluُ ذَوْرَّ